طيب النقرة يضرب النواة وبماذا يضرب بها؟ إيا نعم إذا بها مثل الفطيلة نعم نرجع الآن إلى الفوائد من فوائد هذه الآية الكريم هذا على من يزكي نفسه. وجه ذلك أن قوله ألم ترى استفهام إنكاري ومن ثوائد هذه الآية الكريمة النهي عن تزكية النفس النهي عن تزكية النفس لأن الله تعالى أنكر ذلك كما صرح به في قوله وهو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بملكتكم ومن فروع هذا قول الإنسان أنا مؤمن فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن أو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله في هذا قولان للعلماء منهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه والعبرة بالعاخبة فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنا ويكون غدا كافرا ولا يجوز الجزم بشيء مستقبل ومنه من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا لهذه العلة ولكن, ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تذكية النفس والشهادة لنفسه في الجنة لأنه إذا قال أنا مؤمن فكل مؤمن في الجنة فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة وهذا لا يجوز ومنهم من علل بعلّة ثالثة وقال إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به الإيمان الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يجزم به العبد فما أكثر المستحبات التي لا نفعلها بل والواجبات وما أكثر المكرهات التي نفعلها بل والمحرمات وعلى هذا فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وقال آخرون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأن هذا شك أنا مؤمن إن شاء الله شك والشك في الإيمان كفر إذ أن الواجب في الإيمان الجزم والترجد فيه كفر ولكن القول الراجع في هذه المسألة هم يقال ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن وعليه يترتب الحكم فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا قول حرام لأن الله يقول إيش لا تزكف أنفسك ثم إن هذا فيه الإدلال على الله عز وجل والمنة والإدلال على الله والمنة عليه والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم عن هداكم الإيمان يوم كنتم صارقين فإذا كان قوله أنا مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز لأنه تذكّر النفس ومنهي عنه فيكون حرام وإن كان الحامل وإن كان المقصود بذلك الخبر يعني بقوله أنا مؤمن لست بكافر هذا لا بأس به وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجماعة الذين للقوم الذين لقيهم في طريقين الحج من القوم قالوا المسلمون فأقرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لأنهم يريدون بذلك الخبر فإذا قال إنسان أنا مؤمن يعني لست بكافر فلا بأس ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله أنا مؤمن طيب أما القسم الثالث أن يقول أنا أنا مؤمن إن شاء نعم. أما إذا قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله، يعني بمعنى إذا ربط إيمانه بالمشيئة، فهذا ينظر. أيضا في التفصيل انقصد به التردد، فهو إيش كفر؟ يعني ما تقوله أنت مؤمن قال إن شاء الله يعني ها متردد. فهذا كفر لأنه لا إيمان مع شك بل لا بد من الجزء وإذا كان الحامل له على ذلك نعم أنه أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله وقوته فهذا لا بأس به لا بأس ليش؟ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعاً بمشيئة الله ومن ذلك قوله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. أَيْ لَتَدْخُلُنَّهُ بِمَشِيَّةٍ لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاثة مؤكدات لا تدخلن ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما قال له عمر ألت تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به قال له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أقولت لك هذا الآن قال لا قال إنك أتيه ومطوف به قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح صلح الحديدة ومن ذلك أيضا قول زائر المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فإن اللحوق بهم مؤكد الموت لا أحد ينكره لكن مراد بإن شاء الله أي لاحقون بمشيئة الله متى شاء الله نحق بكم لاحقنا بكم الثالث إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية أي دفع تزكية النفس وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التزكية فهنا يكون قول إن شاء الله واجب يكون واجب عندنا الآن بارك الله فيكم أن قول الإنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالة الحالة الأولى التذكية وهذا حرام والحالة الثانية مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر وهذا جاهز. وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات. إما أن يكون الحامل له على ذلك التردد فهذا كفر. أو الحامل على له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز لأنه حق. أو الحامل له على ذلك إيش؟ نعم دفء التذكية تذكية النفس بهذا واجب وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأجلة طيب من فوائد الآية ألم ترى الذين يزفون أنفسهم أن تذكية الغير لا بأس بها لأن النهي أو الإنكار منصب عليك تذكية النفس أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به وهنا نسأل هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لا بد من خبرة الثاني لا بد من خبرة لا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول إنه عدل ثقة بل بد من خبرة لماذا؟ لأنه قد لا يكون عدلا قد يكون مرائيا منافقا مخادعا وربما يكون عدلا في دينه لكن عنده سوء حفظ فإذا زكيته فيما يتعلق بالخبر كالشهادة مثلا دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم على ذلك ما ما تبع واضح لغة المقطع واضح يعني ييجي إنسان يقول ذكي فلان ذان عندي شاهد عندي بشيء هل تذكي؟ قد تذكي من جاهدين وأعرف إنه رجل مستقيم في الدين ويصلي ويذكي ويصوم كل عمل الدين جاهق قائم له لكن من جاهز الحفظ. والمسألة مسألة الشهادة خبر فهذا لا بد أن يكون عندي من علم في بباطن حالف واختبار فلا تجوز التزكية في مثل الأخبار إلا إذا عرفت الرجل حافظ ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفض التزكية عنه من أين تؤخذ؟ من قوله بل الله يزكي من يشاء. فالحكم بالتزكية إثباتا أو نفيا إلى الله وحده هو الذي يزكي من يشاء. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالجواب أن نقول إن كان الفاعل في قول من زكاها هو الله فلا إشكال صح؟ صحيح لأن المذكب هو الله في هذا أو في وإن كان المراء وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان يعني قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دستها أي دست نفسه فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصول فالإنسان يفعل الطاعة فيكون ذكيا، ومن الفاعل الإنسان فيكون مراد بالتزكية فعل, فعل سببها وعلى هذا فلا فلا إشكال أيضا ومن فوائد الآت الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى من إلى من إلى الله بقوله فلله يزكي ما يشاء فأنت لا علمت أن الله وليه يزكي فاسأل الله وهذا كان من الدعاء المأثور اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ومن فوائد الآيات الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في عمله من أين يوقف فلله يزكي من يشاء ومن فوائدها إثفاث المشيئة لله عز وجل من قول من يشاء وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مطلقة يعني يشاء ما يشاء لحكمة ولا غير حكمة لا ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم عن الله لقوله ولا يظلمون فتيلا والظلم عن الله والظلم. محرم على الله إلا غير محرم محرم على الله من حرم عليه هو نفسه جل وعلا في الحديث القصة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتم بينكم محرم وفي هذا نكتة جيدة. وهو أن الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه لأن الله هو الذي يدبر العمر كتب ربك على نفسه الرحمه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه أفور رحمه كتب بمعنى فرض فقد فرض على نفسه وهنا في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسه طيب فإذا قال قائل هل في صفات الله ما هو نفي محر أو كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات الثاني كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات فقول لا يظلمون فكيلا لعيش لأن الله كامل العدل ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم فكيلا فقال أهل العلم ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي محظم لا يتضمن مدحا لا يمكن أن يكون نفي محظم لا يتضمن مدحا وعلل ذلك فقالوا النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا وقد يكون لا نقصا ولا كمالا في الأقسام ثلاثة نقص وكمال إيش ولا هذا ولاها فالنقص والذي لهذا هذا ولا هذا ممتنا على الله بقول الله تعالى وللله المثل في الآلاء فإن قال القائل نريد مثالا لنفج الظل الذي ليس فيه مثلا ولا ذل فالجواب إذا قلت إن الجدار لا يظلم والخشبة لا تظلم والسيارة لا تظلم هذا لا يتضمن مدحم كمان ولا نقص لماذا؟ لأنه غير قابل لأن يوصف بالظلم أو عدم إذ أن الجدار ليس له إرادة حتى يظلم أو لا يظلم وإذا قلت مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصا قلنا قول الشاعر قبيلة لا يغذرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل هذا الكلام لا يغذرون بذمة يعني عندهم وفا ولا يظلمنا الناس حبة خردل عندهم أدل فيقال إن الشاعر لم يقصد ذلك وإنما قصد قيان ضعفهم وأجزهم في دليل أنه قال قبيل. قبيل. قبيل تصريف وكذلك قول الحماسي لكن قومي وإن كان ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهان يعني مهم بلما الشر ولو كان هاي يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا إذا ظلمهم أحد صبروا وغفروا وقالوا غفر الله لك ومن إساءة أهل السوء إحسانا يعني إذا أساء إليهم إحسان أحسنوا إليه فإذا خرب عليهم المزرعة أرسلوا له أقياسا من الضر فهم يجزون إيش من سوء أهل السوء إحسانا من سمع هذا الكلام قال هؤلاء الجماعة طيبون نعم لكن اقرأ ما بعده فليت لي قوما إذا ركبوا شن الإغارة فرسانا ورخبانا يعني ليت لي بدلا منهم إذن هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك فهذا نقص فإذا نفى الله عن السرطان فلا يمكن أن يكون لا من هذا ولا من الذي قبله ولكنه من نفي الظلم المتضمن لكمال العدل. طيب ثم قال تعالى انظر متددس الليلة انظر كيف يكفرون على الله الكذب انظر الخطاب لمن نعم اما لرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم او لكل من يصف توجه الخطاب اليه وبالمناسبة نستعيد ما سبق أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهذا خاص به مثل إنا فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخذ لك خطاب رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يشمل الأمة نعم لا ألم نشرح لك صدرك يشمل الأمة ألم يجدك يتيما فآوى نعم لا يشمل وأرسلناك للناس رسولا لا يشمل هذا واضح هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام بلا نزاع ولا أشكال القسم الثاني ما دل الدليل على أنه عام مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم إلى آخر فهنا دل الدليل على أن الخطاب أيها النبي ليس خاصا به وجه الدلالة قال إذا طلقتم ولم يقل إذا طلقت إذا تطلق من نساء إلى آخر. القسم الثالث ما لا دليل عليه، أي على الخصوصية أو على العموم، فالعلماء اختلفوا فيه على قولين: القول الأول أنه عام موجه لكل من يصح توجيه طابله، والقول الثاني أنه خاص بالرسول ويكون شموده للأمة. من باب العموم المعنوي للعموم اللفظي وذلك لأن الحكم الثابت في حق رسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم حكم لهم وللأمة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسن طيب انظر من أي رقسام الثالث الذي ما فيه الدليل لا على هذا ولا على هذا والمرابب النظر هنا انظر كيف النظر العقلي للنظر البصري لأن افتراء الكذب على الله عز وجل ليس مما ينظر بالعين ولكنه ما ينظر بايش بالعقل وعين البصيرة انظر كيف يفترون على الله الكذب بقولهم لن تمثل النار إلا أيام معددات وبقوله نحن أبناء الله وأحباء وبقولهم لن يدخل جنة إلا من كان هودا أو نصارا فانظر كيف يفترون على الله كذب، وكيف جرعتهم على الله نعوذ بالله وكفى به أي بالافتراء إثما مبينا هذه الجملة معناها معنى التأجب يعني ما أكبر هذا الإثم وهو الافتراء على الله لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفتر عليه وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقاده من النار فالكذب على الله أشد وأعظم طيب وقول كذا كفى به مبينا مبينا هنا بمعنى بينا بما نبين، وقد ذكرنا فيما سبق ونعيد الآن أن أبان ربعي يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن كان متعديا فمعناه الإظهار أبان أي أظهر، وإن كان لازما فمعناه الوضوح. تقول أبان الفجر هذا لازم أم متعدي لازم معناه وضح وتبين وتقول أبان القرآن أن الكذب حرام بمعنى بمعنى بمعنى بين وأوضع طيب قوله تعالى والكتاب المبيد من أي النوعين يعني يشمل هذا وهذا فهو بين في نفسه مبين لغيره نعم في هذه الآية الكريمة من الفوائد دعوة الإنسان إلى العجب فيما يتعجب منه وأن هذا من طرق القرآن بقوله انظر كيف يفسرون الله كيف ومن فوائدها من فوائد العسكريمة كعظيم الكذب على الله لأنه لم يؤمر بالتعجب منه إلا لأنه شيء عظيم والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسماعه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه وإن شئت فقل في أحكامه الكونية والشرية في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والشرية فالكرب على الله في ذاته مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله عز وجل فأي إنسان يتحدث عن ذات الله بغير علم فهو كاذب على الله الكذب على الله في أسمائه مثل ما فعل المعدلة في قولهم إن أسماء الله مجرد أعلام لا معنى لها فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العزي الحكيم لا سلا معنى ما هي إلا مجرد علم فقط دلالة على المسميات ولا تحمل أي معنى هذا كذب على الله كيف تقولون إنه مجرد أعلام والله عز وجل يقول في القرآن إنه بلسان عربي مبين ومقتضى هذا اللسان العربي المبين أن اسم الفاعل يدل على أصل المعنى وثبوت أصله ولا يمكن أن يقال لمن لم يضرب إنه إيش إنه ضارب ولا لمن لم يسعى إنه سنيع ثم إن الله قد بين أن هذا المعنى مقصود في قول قد سمع الله قولا الذي تجادبك والله يسمع ومتحوركما أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ومتحر ذلك فهؤلاء الذين قالوا أن الله أراد بأسمائه مجرد, مجرد التسمية دون المعنى مفترون على الكلم ولا لا مفترون على الله الكلم كلالك في صفاته من حرف في صفات وقال المراد بالاستواء على الاسهيلة فهذا مفتن على الله الكلم فالله عز وجل يقول نفسه استوى على العرش والقرآن بلسان عربي مبين واستوى على كذب اللسان العربي معناه على عليه واستقر عليه فإذا قال استوى بمعنى استولاء فقد كذبوا على الله هل أراد الله هذا أبدا نحن نزم أن الله لم يرد لماذا جزمها؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إنه بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين لا يقتضي سوى ذلك أنه على عليه واستقر عليه إنا جعلناه قرآن عربيا يعني صيرناه باللسان العربي لماذا لعلكم تعقلون أي تفهمون معناه على مقتضى هذا الدسان العربي؟ طيب، والذين يقولون هذا حرام وهذا حلال بدون علم، ما؟ قد افترقوا على الله كذباً، قد افترقوا على الله كذباً. ليش؟ لأنهم من قال ما من من الذي أدراه من الله حرم هذا أو أوجبه؟ ولهذا كان من وراء الإيمان أحمد رحمه الله كما نقله عن شف لسلام أنه لا يمكن أن يقول هذا حرام إلا بما نص على تحينه، إلا بما نص على تحينه. الميتة يقول إنه حرام لأنه موصوف عليها. نكاح الأم يقول إنه حرام لأنه ناصر صنادي أما الذي هو نهي فإنه تجد يقول أكره هذا لا يعجبني أستقبحه نعم وما أشبه ذلك ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق فقال أصحابه أصحاب الإمام أحمد إذا قال الإمام أحمد لا يعجبني فهو للتحريم وإذا قال أكره هذا فهو للتحريم فالله سبحانه وتعالى قد حفظه في, أحكام في ما يريد من الأحكام مع تورعه عن اطلاق الحرام إلا على ما كان مصرحاً به فما بالك بمن يقول الآن قال الإسلام كذا وكذا نعم قال الإسلام كذا وكذا ومع ذلك تجدوه من أجهر الناس بأحكام الإسلام ثم ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ إلى الإسلام وإذا تبين الناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام فالحاصل أن الافتراء الله كذبا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه الكونية والشرعية الشرعية فاين قال هذا حرام هذا حلال الكونية أن يقول إن جزاء هذا الدم كذا وكذا من العقوبات بلا عد. مثل أن يقول إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العرش تزلزل العرش من كذا. قاله العام العام يقولها. من نهر رواجيه تزلزل عرش الرحمن منه إذا ركب الذكر على الذكر نعم اهتز العرش تزلزل العرش فمن يقول هذا فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب على ذنب بدون علم فقد ترى الله الكذب طيب من من فوائد هذا هذه الآية الكريمه تعظيم الكذب على الله عزوجل بقوله وكفابه اسما مبين يعني ما أعظمه وما أكثره إذا ترى الله كذب أن يأثم هذا الاسم طيب عندنا إعراب لهذه الجملة كفابه اسما مبين وهي ترد في القرآن كثيرا كفاب الله شهيدا نعم وهنا كثابه إثما مبين أين الفاعل في الكثاب فاعلها يكون مجهورا دائما أو غالبا فيكون مذكور الباء هو الفاعل بزيادة الباء ويأتي بعد ذلك الاسم منصوبا فيقول إنه تميز. إنه تميز، وبعضهم يعرفوا حالا وكان بالله شهيدا أي حال كونه شهيدا وبعضهم يرى أنه تميز للكفاية لأنه كفاية نعم هي تكون في أي شيء فيميز كفاء بالله شهيدا وما أشبه ذات أظن دخل وقت قلنا الأسلام قلنا لنقول الإنسان أنه مؤمن. فهي يحتمل لتسوية رهيبه ومن ذلك لو كنت اتكلم عن اهل البضعه او الجماعات المتحالفه فصار يزمون مثلا انو نحن صنا جماعه بدل نحن انو صنا جماعه نعم فهذا التخيير هذا ما هذا ما يقوم ماذا قام بقلبك؟ ان شاء كان المراد ان يخبط بأنه هو من انس نوع جماعه أو يرجع ان يصاهر على هذا الكلام لا مجرد الاطلاق يعني حتى تقول لي ناس لا فوري لا هذا خبر خبرونه ولا ولا شيء لا في الكلام ان راجل ايش وكره من مؤمن ان شاء الله او انا مؤمن يعوذ الى ما يصيبه بنفسه نعم ما اذا كان راجل في في الشيء فإنه لا أو اضرب او اضرب راجله والله شيء نعم ومن المعلوم هو المؤمن أن يكون راحاً صاكي لكي يكون الإنسان وأن قصد الله أولاً لا نحن نتكلم عن قول الإنسان بنفسه ما عن حكمنا عليه عن قول الإنسان نفسه يعني يعني فرق بين اسم واحد يقول أنا مؤمن فأحكم عليه لا، هو نفسه يقول هل يجوز لي أن أقول أنا مؤمن أو لا؟ نعم. ثم قال نقول نحم الله في كتاب الفقار إن الإمام الم إن الإمام المأمون إن الإمام المأمون إن الإمام المأمون الإمام, الإمام لو قال حرفنا لكم من محمد الله سمع له وإن هذا الكلام قد ذكره الشافعي وأجازه ما رأيكم حفظكم الله في هذا باب رأينا أنه ليس بصحيح. والنسان يقول ما جاء في السنة أعوذ بالله الشيطان وعجيب أم الشيطان وعجيب الذين قلوا نطيبا من الكتاب يؤمنون بالجبد والطابون وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ كَذَّبَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا هُنَالِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَن يَعْلِيَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يَخْشَوْنَ إِلَّا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ما اللَّهِ الْكَذِبَ وَيَكْذِبُونَ بِالْآيَاتِ يُضِلُّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ وَخَشْيَتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ لم تر إلى الذين أموتوا نصيبا من الحساب يؤمنون بالجبس والطهوت وقد سبق الكلام في قوله تعالى انظر كيف يبترون على الله الكذب وكفى به إذما مبينا وبينا أن هذا يدل على عظم القول على الله عز وجل وعظم أخذنا فوائد نعم؟ آه. من فوائد الآية الكريمة انظر كيف يغفرون الله كريم ف... التنبيه أو تنبيه المخاطب على ما يقتضيه كلام أهل الباطل من الزيغ والظلاب بقول انظر كيف ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل ويدخل في ذلك أمور منها الكذب على الله في أسمائه وصفاته فيقول مثلا إن أسماء الله يراد بها مجرد العلم لا للدلالة على الوصف كما قال ذلك المعتزلة. فيقولون ان الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهل مجبا ومن ذلك ايضا ان القول على الله بالعلم تحريف الكلم عن مواضعه لنفي ظاهره واسباك ما يخالف ظاهره كتحريف اهل التعطيل قول الله تعالى ثم استوى على العرش الى استولى على العرش وتحريف اليد إلى النعمة والقدرة وما أشبه ذلك ومن ذلك أيضا القول على الله بلا علم في أحكام الشرعية مثل أن يقول هذا حلال وهذا حرام مع أن الله لم يحب له ولم يحرمه وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا أسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتغتروا على الله الكذب إن الذين أغفرون على الله الكذب بلاف متاع قليل ولهم عذاب أليم ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم لقوله وكثابه إثما مبين ومن فوائدها فوائدها أن إثم هؤلاء بين ظاهر ووجه ظهوره وبيانه أنه إذا كان الإنسان عقلا يعني إذا كان الإنسان في العقل لا يمكن أن يتقول على أحد شيئا وهو من جنسه فتقوله على الله من باب أعظم أعظم وأشد وله لهذا قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم ولو تقول علينا بعض الأقوي ما هو كل الأقوي لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكين فما منكم من أحد عنه حاجزين ثم قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من التكاف هذا من تدرس الليلة ويقال في ألم ترى كما قيل في, في الآية التي قبلها أن الاستفهام للإنكار والتعجيب يعني يقول تعجب من حال هؤلاء الذي إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا وآتى تنصب مفعولين وهنا نصب المفهولين الأول منهما نائب الفاعل وهو الواضح والثاني نصيبا وقول الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا أي قسطا من الكتاب أي الكتاب المنزل على الرسل عليه المصدر والسلام وهنا جملة مفترضة يقول سيارة نيسان نصيبا يعني قسطا من الكتاب الكتاب المنزل على الرسل فمن المراد بهؤلاء المراد بهؤلاء اليهود لأن الله آتاهم نصيبا من الكتاب وهو التوراة ولن علم كل شيء يؤمنون بالجبت والطغوط هذا محل التعجب أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجة ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطغوط الجبت كل ما لا فائدة فيه كل ما لا فائدة فيه بالدين فإنه جبت ومن السحر والكهانة والطرق والعيافة وما أشبه ذلك فإن هذه كلها من الكذب وأما الطغوط فالطغوط كل ما طرى به النسان فهو طغوط والذين كفروا أولياؤهم الطغوط فأئمة الكفر ودعاة الكفر والشيطان طاغوت ولهذا قال عمر رضي الله عنه الجبس السحر والطاغوت الشيطان يعني أن السحر فرد من أفراد الجب والشيطان فرد من أفراد الطاغوت وإلا فإن التعديث العام للشيطان ما ذكر ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو ما تجب أنه يؤمنون بالجبت والطرور وما إيمانهم به إقرارهم إياه وعدم إنكاره ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا يقولون للذين كفروا قال بعض المفسرين أن اللام هنا بمعنى في أن يقولون في شأنهم هؤلاء أي الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا وقيل إن اللام كقولك قلت لفلام أي هي اللام المعدل للفعل وأن قوله هؤلاء بمعنى أنتم يعني يقول هؤلاء للذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا وعلى هذا تكون إشارة في مقام ضمير المخاطب. لأنك إذا قلت قلت لفلان كذا صار فلان صار فلان مخاطر فلا بد أن أنت بضمير مخاطر وهؤلاء اسم شارة ليس ضمير مخاطب لكن قالوا إنها بمعنى أنتم وهذا ما مشاعر الجل الجلرين ثم في ويقولون الذين كفروا والمراد بالذين كفروا أهل مكة لأن صائفة من اليهود قابلوا أهل مكة فقال لهم أهل مكة حال محمد فرق بيننا وبين أبنائنا وبيننا وبين غناننا وبيننا وبين أزواجنا وفرق بيننا وبين العرب وسب أليهتنا وسبها أحلامنا أما نحن فإننا أهل البيت نسطي الحجيث ونفعل كذا وكذا وذكر أشياء فأينا أهد أنحن عن محمد فاليهود انتهزوا هذه الفرصة وقالوا أنتم أهدى من محمد لأنهم لا يريدون أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم قائما ويحسدونه فانتهزوا هذه الفرصة أن يسألهم قوم هم شيعة محمد عليه الصلاة والسلام وقرابته، فقالوا هذا الكلام هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي طبيقا وسبيلا هنا تمييز لأنها وقعت بعد اسم التفضيل والاسم والمنصوب بعد اسم التفضيل يكون تمييزا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا قال الله تعالى أولئك الذين لعنهم الله أولئك المشارعين هؤلاء الذين أوثوا نصيبا وقالوا للكفار أنتم خير فأنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وهذه الكملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها المبتدى والخبر فالمبتدى أولئك هو اسم شعره معرفة والخبر الذين وهو اسم وصول معرف أولئك الذين لعنهم الله أي فرجهم وأبعدهم عن رحمة والعياذ بالله ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا من هنا اسم شر ويلعن فعل الشر مجزوم به ولكنه حُرِّفَ بالكسر للفقاء الساكنين وَمَنْ يَلَانِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أي لن تجد له من ينصره فيقربه من رحمة الله ويطفله في رحمة الله لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم من سوءا فلن مرد له يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد من هذه الآية والتي قبلها فوائد أولا التعجب أو التعجيب من, هؤلاء من حال هؤلاء الذين أمتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك ينكرون ما ذل عليه الكتاب ومن فوائدهم بيان قبح صنيعهم حيث إن الله تعالى قد أعطاهم نصيبا من الكتاب ومع ذلك قالوا للقفار إنهم أهدا من المؤمنين ومعلوم أن من حكم بخلاف ما يعلم فأقبح من من حكم بما لا يعلم والكل قبيل لكن الأول أشد ومن فوائد هذه الآية بيان حقد اليهود على المؤمنين ومن فوائدها أنهم يؤمنون بالجبس ويؤمنون بالطاغوت فلا ينكرون ولا لا ينكرون الجبس ولا الطاغوت بل يقضونه ومن فوائدها الإشارة إلى أن أصل السحر متلقاً من من من؟ من ولهذا سحر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فإن نبيد بن العاصر سحر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بسحر عظيم ولكن الله تعالى حمى نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم من أن يؤثر فيه ذلك التعثير الذي كانوا يريدونه. ومن فوائد هذه الآية كريمة أن أن الهود أهل حسد لأنهم يعلمون بقرارة عنفسهم أن محمدا أهدى من المشركين لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم لكن لما امتلعت قلوبهم من حسده صاروا يفضلون عليه الكفار عليه وعلى من, من اتبعه ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير وجاءت بلبس الحق بالباطل وإلا من المعلوم أن الكافر ليس له ليس في بما فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيها إدراك مطلق ومع ذلك قالوا إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويشفر على هذه القاعدة أو على عهد الفائدة ما كان عليه بعض الناس اليوم من قوله إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين وإنهم أدخى أخلص من المؤمنين وأنصف من المؤمنين وما أشفر هذا فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالفا أخلاق الإسلام بعدم الصدق في القول وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم النصر في العمل ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشد التحذير فهي أخلاق دخيله على الشعب المسلم وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم والنقص في الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين لأن الله تعالى أنكره بقوله ألم ترأ إلى الذين أو تنصيم الكتاب إلى آخر ومن فوائد الآت الثانية بيان استحقاق لعنة الله كل بيان أن كل من قال مثل هذا القول فإنه مستحق لللعن لقوله أولئك الذين لعنهم الله وأحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والجزائية لا تتعلق بالأشخاص أبدا فإذا استحق هؤلاء اللعن بقولهم بإيمانهم المجبدة والطغوط وقولهم للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين من سبيله فمن جرى مجرهم استحق ما يستحقون من العقاة ومن فوائد الآية الكريمة أن من لعنه الله فلا ناصر له بقوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن فوائدها التحذير من التعرض للعنة الله لأن الإنسان إذا تعرض للعنة الله وحقت عليه لن يجد من ينصره ثم قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يقتون الناس نقيرا أم لهم كيف نعرب أم لهم هنا؟ واحد 2 نعم لا نعم هنا بمعنى بل وهمزة الاستفهام فهي ففيها ابراق حما سر وقيل إنها للاستفهام فقط لكنه خلاف مسهور عندنا حويم أم لهم نصيب يعني ألهم نصيب من الملك حيث يريدون أن يحولوا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين ما أعطاه الله من النبوة التي يكون بها ملك مشارق العرض ومغاربها لأن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام وفضلوا طريقا الكفار على طريق أممية هل لهم نصيب من الملك بحيث يمنعون فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار يقول عز وجل فإذا يعني لو كان لهم نصيب من الملك لا يعطون الناس نقيرا أي لا يعطون الناس والناس مفعول أول يعطون ونقيرا مفعول ثاني. والنقيل هو النقرة التي على ظهر النواة وهو يضرب به المثل من القلة يعني لو كان عند هؤلاء ملك وله نصيب من الملك فإنهم لبخلهم لا يؤتون الناس نقيرا لأن اليهود من أشد الناس بخلا وأشدهم طمعا وحرصا على المال إذا معنى الآية هل لهؤلاء نصيب من الملك حتى يحاولوا أن يمنعوا فضل, فضل الله على رسوله وأن يجعلوا هذا الفضل لهؤلاء الكفار لا وإذا ولو قدر أن لهم نصيبا من الملك فإنهم لن يعطوا أحدا منهم شيئا ولهذا قال فإذا يعني لو أعطوا نصيبا من الملك لا يعطون الناس نقيرا وما فوقه من باب عوض، طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحولوا بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحبوا هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار ليس لهم نصيب من الملك الملك لمن لله وحده، ومن فوائده الإشارة إلى أن اليهود من أبخل الناس بقوله فإذا لا يؤفون الناس نطيرا ثم قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم نقول فيها كما قلنا في سابقته إنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل والمراض بالناس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه, وأصحابه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل والحسد في تعريف أكثر العلماء تمني زوال نعمة الله على الغير سواء أردت أن تكون لك أو أن تزول إلى إله إلى غير أحد وقال شيخ حسن من تيمير رحمه الله الحسد كراهه ما أنعم الله به على غيره أن يكره ما أنعم الله به على غيره بحيث حيث يداقن له فلان حصل أو كذا اضطرب قلبه من كراهة ما حصل لهذا الرجل وعلى هذا فيكون ما قاله الشيخ أعم مما قاله جمهور العلماء لأن ما قاله جمهور العلامة لابد أن يتمنى أن يزير الله هذه النعمة أما هذا فيقول مجرد كراهته لها اعتبروا حسنا ومن المعلوم أن من كرع شيئا فسوف يتمنى أن يزول وقول على ما آتاهم الله من فضله أي أعطاهم من فضله وما هو الفضل الذي أعطيه الرسول الأخ أنت أبي ورعت الله أنه غير مرة ما هو الفضل الذي آتاه الله الرسول القرآن أو ما هو نعم الإسلام كله والشريع كله هذا من أعظم ما آتاه الله الرسول هو النبوة والرسال على ما آتهم الله فضله فقد آتين آل إبراهيم الكتاب والحكمة وعطيناهم موتا عظيما. يعني فإن فضلنا لم يزل موجودا. ليس هذا أول فضل فضلنا به على عباد الله، بل إن الفضل لم يزل موجودا. أعطينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. والمراد بآل إبراهيم هنا المراد به كل من تبعه على الدين، وهو أولهم عليه الصلاة والسلام. أعطاه الله الكتاب. وآتاهم الحكمة وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب وأكثر الأنبياء الذين قصهم الله علينا من من ذرية إبراهيم أكثرهم من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن أسحاق ابن إبراهيم هو الواحد الوحيد في بني في آل إبراهيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو من ديرية إسماعيل، ولهذا كان الأنبياء أكثرهم أكثر الأنبياء الذين قصروا علينا من بني إسرائيل، لكن هذا الواحد محمد عليه الصلاة والسلام كان عن الجميع دينه مهيمن على جميع الأديان، ولرسالته خاتمة للرسالات وأمته باقية إلى يوم الدين. الكتاب بمعنى المكتوب. والكتب المنزل على على الأنبياء كلها تُقَتَبَرَة نعم والحكمة هي الصواب الحكمة هي الصواب في القرآن صواب تراث صواب والإنجيل صواب وكل ما جاءت بالرسل فهو صواب وإن هذا قيل إن الحكمة هي وضع أشياء فيما مواضعه وآتيناهم ملكا عظيما آتينا أي إبراهيم ملك عظيم وأبلغ متى الانتذلك ما أعطاه الله تعالى سليمان فقد أعطاه الله ملكا عظيم حتى قد هبل الملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حتى إن الشياطين المرجع يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل نعم وجبان كالجوار وقدور الراسية وحتى إنهم الشياطين كل كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصل بناء يبني على راه البحر بالبر غواص يغوص في البحر ليأتي بالجواهر والدراري كل ما يكون في البحر وقسم الثالث. مقرنون في الأسفاد لأنهم عصوا أمرا فقرنهم في الأسفاد وحبسا هذا ملك عظيم كذلك أيضا سخر الله له الريح تجري بأمره رخاءا حيث أصاد يعني حيث أراد رخاء يعني بدون اضطراب وبدون مشقة والمعروف أن الريح يكون فيها قلق ومشقة وإن لم تحمل الإنسان فضلا عن إذا لو قدر أن هناك أن هناك ريحا تحمله لكان فيها القلق والاضطراب لكن الله تعالى جعلها رخاءا مع أنها عاصفة ولسلمان ريحة عاصفة تجيه بأمر لكن مع كونها عاصفة ليس فيها قلق رخاء حيث أصار قال العلماء إنه إذا أراد أن يتجه إلى ناحية وضع بصابا وجلس عليه هو حاشيته ومن أراد أن يسافر معه ثم أمر الريح فحملتهم فطارت به وجوها شهر ورواحها شهر وهذا من قدرة الله عز وجل هذا من جملة الملك الذي أعطيه آل إبراهيم وهذا لا شك أنه ملك عظيم حيث يسخر له الشياطين والرياح ولما قال أيكم آتيه بعرشها قبل أيثون المسلمين وكان عرشها في الجنوب في اليمن وهم في الشمال في الشام قال عفريق الملاجين أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وكان له حد يقوم فيه معين مثل بعض ساعة أو ساعتين وما ما ذلك وإني عليه الأخوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتك به قبل أن يرتد إليك طرف يعني مدة طرف ثم رد آتك به فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل رب وتأمل قوله فلما فإن الفعل تدل على التعطيب والتعطيب وأنه رأاه فورا ثم رأاه مستقرا كأن له عشرات سنين ولهذا جاءت كلمة مستقرا ولم يقل فلما رأاه عنده فأه عنده يحتمل إلى الآن بعد ركض لكن مستقر كأنه جاء لبقى قال هذا من فضل رب ليبلوني أشكر أم أكفر وهذه الكلمة ينبغي أن تكون على كل لسان إذا أنعم الله عليك نعمة فقل هذا من فضل ربي ليبلوني أشكرهم أكبر لأن كثيرا من الناس لا, لا تحصل لهم هذه النعمة طيب في هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه اليهود من الحسد وفيه إنكار الحسد لأن الله ساق هذه الآية في الإنكار عليه وما حكم الحسد هل هو من الصغائر أو من الكبائر الجواب هو من كبائل الذنوب لأنه يأكل الحسنات وهل يستفيد الحاسد شيئا أبدا ففي الحسن مفاقف أولا أنه من كبائل الذنوب وكبائل الذنوب لا تغفر إلا بتوظى ثانيا أنه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن كونك تكره أن يعطي الله هذا الإنسان شيئا هذا اعتراض على الله ولهذا قال أم يحسدون الناس على ما يتهم الله من فضله ثالثا أن فيه عجوان على المحسول وهذا في الغالب وليس دائم قد يقوم في قلب الإنسان حسد لكن لا يعتده على المحسور لا بقول ولا بفعل ولهذا جاء بالحديث إذا ضمنت فلا بحقق وإذا حسدت فلا تبغي فالحسد قد يقوم بقلب الإنسان والإنسان بشر ولكن إذا حسدت به في قلبك فحاول طرده عن قلبك حتى يكون نزينا فإن عجز؟ فأقل ما يعزمك أن لا تبغي على من حسد يعني لا تعتدي عليه لا بقول ولا بفعل فمن القول أن يتهم المحسود باتهامات ويتقول عليه ما لم يقل أو يحال بينه وبين أعماله أو يسب عند كبرائه وعمرائه أو يسب أيضا عند أصحابه وقرآنه أو ما أشبه ذلك هذا اعتداء بالقوة أن يعتد بالفعل أن يعتد عليه بيده حتى يحول بينه وبين ما أثمر الله من فضله مثل أن يغرق ماله أو أن يحرقه حتى لا يكون عنده مال لأن حسده على كف الماء رابعا المشابه للجهو يعني من مدار الحسد أنه مشابه لليهود وبئس الخصلة خصلة يكون فيها الإنسان مشابها لليهود خامسا أن الحاسد يكون دائما في قلق لأن نعم الله على غيره تترى تتتابع كلما تجدد نعمة على غيره نبغى في قلبه الحسد فيكون دائما في قلق مستمر سادسا أن الحاسد في الغالب يستحسر ويتصور أنه عاجز أن يلحق بالمحسود فتجل يستحسر ولا يحاول أن يصل إلى الفضائل لكن لو أعرض عن الناس ومن ااقوى زاد الله من فضله سواء على نعمه وحاول هو ان يساءل النعم لسد من هذا من, من هذا كله ومن مضار مضار الحسد يحتاج العداوة والبغضاء بين الناس لأن الحاسد في الغالب لا يخرج من عدوان والعدوان على الغير يؤدي إلى العداوة والبغضى. عم يحسنوا الناس على ما أتاهم الله من وضله إلى آخر نعم نعم نعم المتجاوز لأنه نعم يعني سواء كان تجاوزه بمعبود أو مكبوع أو مطاعب <تصفيق> ربما يكون طغوثا إذا دعا إلى عباده نفسه وربما لا يكون مثل عيسى بن مريم ومن عبد من دون الله من الأولياء والأنبياء لا طواغيت لكن قد هم محل الطغوث أي محل الطغياء طالبنا دون أن يبغيه فهذا ليس من لكن نعم نعم وأما الشيخ, الشيخ الإسلام فقال نعم نستنقل ونقم بنص الشيخ الإسلام من كتاب الأمر المعروف نعم منكر أنه أظهر الكتاب بتمني زوال المعروف نعم الحسد المحرم نعم الحسد المحرم كله ملك بعد وعما الحسد الذي يكون في قلب الإنسان وهو جاهل هذا ليس من نصار ومن كبعب شخص قلنا أن الطاور الذي تجاوز بني فقوم المفراء الذي تجاوز بني فقوم المفراء بطاقور بطاقور بطاقور عز وجل يقول بإنكم إلا تعبدون من ذلك من الله يحسن جاهلا هذا يعني في عيسل المريم تعرض لديه ولما ضدد بن مريم مثلا اقرأ إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون أي ذو خصار عيسى مريم لما قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله يحسبوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما واردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا أسمعون وجاء المشيكون يقولون هذا عيسى بن مريم أتقول إنه حسب جهنم قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الكسنا أولئك عنها مبعدون وعيسى ممن ممن سبقت لهم الله عم عم هذا كامل الأخ هذا الذي يعبد النجوم الله وهو من أبلياء الله أو أولياء الله أو الصالحين ما لم يحب أن نقول هو طو لكن هنا هو محل الطغيان يعني طرابه غيره نعم أحد أحد أشعر أختلابه هذا حسن ولم يأكل أشعر هل تذكره لا رغم يعني ما تكلم شبهه بشيء مثل قصدك أو ترجع العين لا يعني رجل تكلم فهو مش عارف الكلام هذا يعني ما فيش يكون حتى يعني ولدك ما احنا مو بعده فتكلم مين يعني ايش قال ماذا قال ماذا قال يعني ها هو هذا جميل مثل أي لا هنوري بالحسد أن الإنسان يكره النبي صلى الله عليه أما ما يصير إليه فهو حسد العجب حسد العين إلى رأء الإنسان ما يعجبه ينبغي أن أن يبرد عليه يقول بارك الله عليك ها الله كيف لا هو كل إنسان يشعر بنفس هذا يقول بارك الله عليك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 أو يقول تبارك الله أم أشبال؟ هل يذكر؟ يعني بس مجرد جرد رأى ابن معي وهو جميل أو خفيف؟ كان ذكر الله ماذا؟ نعم سلامه <تصفيق> نعم نعم. <تصفيق> لا في في كون كون من من خرق اليهود ومن شبه قومه. فهو منهم نعم هؤلاء يعنون كفار قريش ولهذا قلت لكم إن اللام إما أن تكون بمعنى في فيكون هؤلاء على بابها، وإما أن تكون اللام بالتعديه كما لو قلت قلت رفولان كذا فتكون هؤلاء بمعنى إيش؟ أنتم يقول يعني هم يقولون للكفار مصارحة أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا نعم مصطفى لو نعم معلوم إذا حسد إنسان بمعنى أصيب بعيد فإنه معذور على صبر بلا شك وما أصابه فهو تكفير لذنوبه لكن ذاك الآخر وهو الآخر أيضا هو المعتدي يكون ظالما معتديا واختره العلم فيما إذا تغف شيء بسبب عينه هل, هل يضمنه أو والصحيح أنه يضمنه, أنه يضمنه لأن حق الآدم لا فرق فيه بين العمد وغير العمل لكن لو أنه عانه حتى قتله فهل نقتله نعم نعم بعض نقول نقتله لأن العين تقتل وبعض الألم يقول نعم نقتله لكن بعين عائن آخر, آخر. هذا مشكلة متى يحصل هذا ووقالوا وقد قالوا يعني حسب التجارب أن الإنسان قالوا إن الإنسان إذا تحدى العائن فإنه لا يستطيع أن يصيبه لو قال العائن تعرف أنا أتحداك فإنه لا يصيب لأن يكون معه نفس قوية تدفع نفسها الثاني نعم طيب المراد الذي عنده علم الكتاب رجل مؤمن سأل الله تعالى فجاءت به الملائكة جاءت به الملائكة والملائكة أقوى من الشياطين نعم يبقى هذا هنا له أجوة كثيرة منها ما أرشل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتوضى ويغفل مغابنة يعني مصابق القدر الركبة وما أشفى ذلك ثم يسطى المريض ويصب على رأسه ويشفى بإذن الله حال ومنها ما هو عندنا بالتجارب تؤخذ فنيلة تؤخذ طاقية ويوضع فيما ويشربه المصاب ويبرع على طول في شيء ثالث أيضا يقولون ولا أذر هل يصح عنده أن يصلى على العائن صلاة الميت تصلى عليه صلاة الميت وإذا صليت عليه صلاة الميت ماكت عين ما عاد يبكي يعين أحد لكن هذا لا أذر ما تأكد وكان بعض من اتهم بالعين تأثى يوم نائما فإذا بإخوان الذين عندهم في البيت يجتمع بعضهم إلى بعض فلما قال يلدون أن يصلوا على صلاة الضرائب لما قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرا وقام وقال كيف تبعون هذا قالوا لأن الإنسان إذا كان عائنا ثم صلي على صلاة الجنازة فإنها تبطلها لكن هذا مهم ما, ما يعني تأكدنا أما مساء الأخ من من الشعار يعني مما يلي جسده هذا شيء مجرب متواتر مشهور نعم أينه بلا بلا لكن هل نقول إننا لا نتعدى ما ما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم أو نقول اذا ثبت بالتجارب شيء فلا بأس بالسماع. نعم. لا لا هو ما يفعل الشراب حضوره بين يدي. طيبها نعم. لا ما ما أدري يعني ما أدري ما أدري هذا يقول. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقفو في المغرب الطور هذا كان يقفوها كلها نعم يقفو في المغرب طو الباتج على الاستيعاب تذلوا لمباركة بيروت والأرحب كلها هل يجوز إيداع البنوك؟ إيش؟ هل يجوز الإيداة في البنوك بدون نعم بدون فوائد وعلى كل حال البنوك إن حصل أن لا فيها شيئا فهذا هو أهل وإن اضطررت إلى ذلك فلا بأس تشاط أن لا تأخذ رباء وأحرص على أن تودع عند أقلها مرابات إذا اجتهد عالم هذا يقول خالد إبراهيم نعم إذا اجتهد عالم في مسألة وعمل بها ثم بدأ له رأي من آخر قال فعدي عن الأول فلا ينقل اجتهاده الثاني حكمه الناس عن اجتهاده الأول وما صورته وما موقف المقلد من الاجتهادين إذا اختلف اجتهاد العالم فإن صرح في عن الأول فقوله الثاني وإن لم كان له بقولان ولا يهزم الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول لأن كل من الاجتهادين احتمنا لكون خطان واحتمنا لكون صوابا أما في النسبة للمقلب فإن ترتح عنده أحد يعني ما نفسه إلى أحد الاجتهادين فعل وإلا فهو مخيم inna allati قلنا ما جذورهم بدلاهم جذورا ويعالين في عذاب إن الله كان عنهم حكيم والذين آمنوا وعملوا صالحا جنونهم جنات سجري من تحت أنفها ونذين فيها أبداء لهم فيها أثواب مطهرة ونذكرهم في الله غنيلا. نعم. لا من قال الله تبارك وتعالى ألم ترَ إلَّا الَّذين آوتوا نصيباً مِنَ الكِتاب يؤمنونَ بالجبتِ وَأَطاعُونَ إِلَى أَخِذٍ مَنِ الْمُرَادِ الَّذين آوتوا نصيباً مِنَ الكِتاب في هذه الآية؟ الَّهُمُّ طيب. وَمَنْ مُرَادِ الْجِبْتِ نعم. نعم، أما السحر، وقيل إنه صنف، يعني في أقوال متعددة، يجمعها كل ما لا خير فيه من الدين أو ما فيه ضرر في الدين، فهو جبت فجر والطاغوت من دوّه. أو معبد. طيب. وعلى هذا فيكون تفسير عمر رضي الله عنه من باب التمثيل من باب التمثيل. طيب. يقولون للذين كفروا اللام هنا. تحسم المعنى. نعم. وعلى هذا فيكون من الشعراء. نعم و... وعلى هذا يكون اسم الإشارة على ظاهر نعم بسم الله على بمعنى الخطا أي أنتم ما من الذي يشيرون إليه يعني ما ال... من الذي يريدون بقولهم الذين كفروا وبقول أه أهدا من الذين آمنوا سليم. ها؟ نعم والذين آمنوا أحسنتم تمام ما هو الجزاء الذي جعله الله لهم عليهم إن الله لعنهم واللعن هنا أضطروا الإبعاد رحمة الله ما معنى قوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يكون الناس نقيرة أي هل لهم نصيب من الملك أي أليس لهم نصيب ولو كان لهم نصيب لم يؤتي الناس نقيرة والنقير هو ما يوجد في ظهر النواة ويضربه مثل القلة حسن. يعني هل لهم نصيب من الملك حتى يتصرفون بيكون هؤلاء أهدا وهؤلاء أشقاء أو يعطون هؤلاء ويؤنن هؤلاء, هؤلاء ولو كان له نصيب فإذا لا يعطون الناس نصيب لأنهم من أشد الناس بخل طيب أخذ من فائضهم كلها نعم أخذ من فائض نذكرنا تضرار الحسد ولم تكن العين نعم. طيب من من فوائد الآية أن يحصل الناس على ما كان موضعه الأخير. الإنكار على أهل الحسد. لقوله أن يحصل الناس على ما أتاهم الله من خير. وقد ذكرنا في الدفء الماضي ما الحسد. ويطلب الأخ عمر الآن ما هو دوائه فنقول في دوائه أولا أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدر، وأن يعلم أن الفضل بيد الله يتيه من يشاء فإذا علم ذلك اطمئن ولم يعترض على ربه سبحانه وتعالى فيما آتهم من فضل، ومنها أن يعلم أن حسده لن يمنع فضل الله عن المحسود أبدا ولو كان يمنع فضل الله عن المحسود لكان كل إنسان يحسبه غيره. ومنها أن نتجه إلى الله عز وجل في سؤاله أن يعطيه مثل ما أعطى هذا كما قال تعالى في آية أخرى وَلَا تَتْمَنَّهُ وَمَنْ فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَكُمْ الرجال يصيب من مكتسب والنساء يصيب من مكتسبنا. بعدا، وأسأل الله من منفضل. ومنها أن يذكر حواقب الحسد وشُؤمه وعقوبته حتى يخشى هذه هذا الشُؤم العقوبة. فادع. ومنها أن يعلم أنه من أخلاق اليهود. المهم أن الإنسان إذا تأمل في مظارف كان هذا التأمر دواء يحتمي به عن الحسد ومن فوائد الآيات الكريمة قيانوا أن الله أنعم على هؤلاء الحسدة بما ذكره في قوله فقد آثينا آل إبراهيم الكتاب والحكم إلى آخر فلا وجه للحسد مع ما عطاهم الله تعالى من الفضل وهذا أيضا من الدواء الذي يداوم بين الإنسان الحسن فيقول مثلا ما لي أحسد فلان وقد أعطان الله تعالى كذا وكذا ومن فوائد هذه الأجل الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم فمثلا التوراة والعنجيل كلها كتاب وحفظ والملك العظيم من أعظم من ترونه أعطي ملكا من بني إسرائيل سليمان عليه السلام فإنه أعطي ملكا عظيما حتى قال هب الملك لا ينبغي لأحد من بعدي لعظمته ومن فواية الآية الكريمة أن الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء